the so do في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما ما كسبت وعلينا ما ربنا لا تآخذنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين شہروں دُکُن خُلَفہ وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زبوقا وننزل من Ashaq al-Nar wa Ashaq al-Nar وإن يكاتل <سؤال> الذين كفروا ليصلكونك بأبصارهم لما سبع الثكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إذا تو اطفالها ما دام يوم الذين تحدث اخبار لان ربك امال يوم اذ يصد الناس واشتات اشتا little no. wa sipsu fi sudur innaas min aljinnati <تصفيق> اللهم كما جعلت رحمتك في السماء لي شرب او Oh, my love to be the sheep. Jib lana tura Oh, wow. Oh, no.